a aliyaga لابي يمي يدوبني يا مشودي ماخدني لابي يمي يدوبني غرامي علي صلى وحي والله <سؤال> علي صلى وحي والله والله جمالك انت من رب يوسف نفسي يحبك شخلاتي سيفك من قضم نصي واحد حسن ويا حسين سيفك من قضم نصي واحد حسن ويا حسين, حسين شخلاتي يحب الله علي صلي يحب الله علي الهنبسة الصوتية والتوزيخ أيصر الغراوي وحيدر الغراوي انت يا ضغانا قلت تنسي الامل صحيح نفسنا اخوانك في الخند يتامى الله علي صلي يا الله اي بر انت لش نعته انو الدين تلت برد اي بر انت لش نعته بستاره ما حد يجيبه اي من صدر هابه ما حد يجيبه اي من صدر هابه بغياره اي mala el من قلبك أحبك المني يحبك سلامك انت من قلبك أحبك المني يحبك يا محبوب إنس وجان شهدونك غيروا ما حد يزولك إنس وجان شهدونك غيروا حد يزولك نلقظو أسعود الله Ali salla, Ali salla, Ali salla يا عليا يا عليا الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراب